اشهد ان لا اله إن الله وحده لا شريك له واشهد ان كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرطوا بمهدفاتها وكل مهدفة فتعة وكل ضرالة في النار ثم أما نعضو عباد الله روى الإمام عن سهد ابن سعد الساعد رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لاعطينا رايه رجلا الله ورسوله ويحب الله ورسوله قال ثبات الناس يذكرون ليلتهم ايهم يعطاه فبات الناس ينبكون ليلتهم ايهم يمضى فلما اصبح قال اين علي ابن ابي طالب او اين علي فقال رسول الله يشتكي عين فلما جاء عليه مسق النبي صلى الله عليه وسلم على عينه فبهد او فشبهد ثم قال يا أقاتلهم على أن يكونوا مثلنا فقال صلى الله عليه وسلم ادعوهم إلى لا إله إلا الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من همه النعم أنه خليه رحمه الله تعالى أورد هذا الحديثة تلازف مواضع صحيحة. وأنتم كما تعلمون لأن فقه البخاري في تراجوه. يعني اذا ردت ان تنظر الى فقه المفارد فنظر الى التراجو التي رتمها او ترجمها بها الاول. تجده مثلا يقول باب كذا باب كذا باب كذا. فاورد هذا الحديث تحت ترجمة او تحت باب من ابوابه فقال باب مناقب او منقبة علي ابن ابي طار وفي, وفي رجابة اخرى او تحت باب اخر فقال باب فضل من اهتنى به رهب او قليل هذا وقال ايضا باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الله ورسوله ونهي الناس عن أن يتدخل بعضهم بعضا أربابا من دون الله مناقب عليه أي فضائي عليه ورسوله وأيضا فضل من اهتدى على يديه ربي. يعني أنت إذا اهتدى على يديك ربي فهذا خير لك من اي شيء. وقال ايضا باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس الى الله ورسوله. يعني ابو رحمه الله اخذ او استنبط من هذا الحديث او استنبط من فط هذا الحديث في الطرم. سهر سعد السعدي قال يوم خير قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم كما تعلمون أننا أخذ بعض فقه الحديث الذي نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيرا قال لأعطينا الراية غذا رجلا يفتح الله على يده يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله منقبتين عظيمتين والمنقبتين ينفر والمنقبض ينفر أو الأرض يفتح الله عز وجل على يديه وهذا فضل من الله عز وجل الأمر الساني وهو الأهم أن هذا الفضل الذي سيأخذ هذه الراية يحبه الله ورسوله وهو يحب الله ورسوله قال فما تصحانه يدكون ليلته ايهن يعطى الا امر شبه الصحابه فترى من الذي يفتح الله عنه ودل على يديه ومن الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فباتوا يدكون ليلته ويتسائلون يعني اذا ذكرت اللفظ تحس بان الصحابة رضي الله عنه ما ينام ينوقون يتقلبون ويتحدسون فراض الموثلين اي منزعهم ذاته حتى يعني في بعض الاسار وفي بعض الاسار عن عمر الله لأنه قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال فجئت من الغرب وجعلت أرفع رأسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الفضائل العظيم. قال فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم. قال أين عليم. عليم. قال الصحابة ورسول الله يشتكي عليم. عند بعد الروح. و... فبعث اليه النبي صلى الله عليه وسلم قابتا قاب فشفي باذن الله عز ثم قال يا رسول الله اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ولا تظن بان الذي صلى الله عليه وسلم لما اعطى الرايه لعلي ان علي افضل افضل الصحابه لا أبد بل الذي أجمع عليه العلماء لأن أبا بكر رضي الله عنه أبضل الصحابة هذا كان المعروف وبعده عمر رضي الله عنه كان الصحابة تتحدثون بها أبو باك سمعون فلما جاء لما مات لما قتل عمر وآل الأمر إما إلى عثمان أو إما إلى علي فجاء عبد الرحمن بن عفقة الله عنه وجعل يستشير الصحابة يستشير الصحابة رجلاً رجلاً حتى قيل بأنه كان يستشير النساء فبال نأخذ علي أم عثمان علي أم عثمان فبعد لما وقع الإختيار وقع ال... ليس الإجماء بل وقع الأكثر على اختيار رسماء رضي الله عنه فبام خط عصمه على عليم ثم بعد ذلك عليم فقمت هذا في الصحابة ولكن هل هؤلاء أفضل الصحاب على الإطلاق أم, أم أن هناك أناس من الصحاب ماتوا قبلهم هم أفضل منهم الله عز وجل ما ولكن المهم الذي تقرر عليه الامر ان ابا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي قال النبي صلى الله عليه وسلم اين علي قال يا رسول الله يشتكي عنه فبات في وجه فابو لاء او سفي بهذ فقال يا رسول الله اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا القوم يا رسول الله حتى يكونوا باسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوهم الى الله عز وجل. وهذا هو الغرض من الفتوحات الاسلامية. هو الغرض من الفتوحات الاسلامية. يعني إذا الغرض من الفتوحات هو اعلاء كلمة الله عز وجل. ده هو الغابة وحبنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيراً لك من حمر النعم وإذا نظرت هذه اللفظة فإذ أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلاً لأن الفضل كله لله عز وجل أنت لا تمتلك شيء قولي لأن يهدي الله بك وان فالأمر بيد الله عز وجل أولا ثم أنت سببا لذلك وخبا وهذا ينبئك بأنك لا تنزم الفضل إلى نفسك أبدا دائما أنسوا الفضل لله عز وجل لأن يهدي الله بك رجلاً ملاحظاً خيراً لك من حمور النعم حمور النعم حم نياك الحم أظن أن هذه النياك كانت تلت في العراق وهي أفضل النوق على وجه الإطلاق حمور النعم جمال الحم هي, هي أفضل النعم على وجهه على الإطلاق أفضل الحمور على الإطلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذي الله بك رجلاً واحداً خيراً من هذه الهدى أيضاً تأخذ أيضاً من هذا الحديث أنه يجب عليك أن تدعو الناس إلى الله عز وجل أن تدعو الناس إلى الله عز وجل وقال صلى الله عليه وآله وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل ادربا دعاه لا ينقص ذلك من ادورهم شيء ومن دعا الى ضلال كان عليه من الاسم من اسم من دعاه دون ان ينقص من دون من شيء بمعنى انك اذا دعوت رجلا الى الله عز وجل دعوته الى خير ثم اهتدى إلى الخير بإذن الله عز وجل على يديك فإن لك من الأجل مزدأك لا تنقص من أجريه شيء كان أنت مثل الناس إلى قيامنا كنت به أو الناس إلى السنن المؤكد قلت لرجل المثل من صلى لله عز وجل سنتي عشرة ركعة الله عز وجل له بيداً من جنة وهذه عكوة عكوة وهذا ثاني النبي صلى لله عز وجل اتناشاً ركعة دون الفرائد بل الله عز وجل له بيداً من جنة أخبار لما تنسل تلفين وأربعة قبل الظهر واثنين بعد الزرق واثنين بعد الواقل واثنين بعد أشهر. كل وقت من صلى الله فلالله عز وجل له بيت الظلم. انت اذا قلت لغد من ذلك. ففعل. كان لك من الادر مثل ادره لا تنقص من ادره شيء. انت مثلا وجدت رجل لا يصلي من كله. فنصليش معه. فدعوتهم الى الله عز وجل وصلى كان لك من الاجر مثل اجره لا تنقص من اجره شيء وهذا فضل الله عز وجل هذا فضل من الله لذلك ابو بكر رضي الله عنه لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى الله عز وجل فدا كبار الى الله فاسلموا على يدي ابي فانهم يصبون يوم القيامه في ميزان ابي دون ان ينقص ذلك لنقول لهم شيء جلس مثلا ابن فتحي محمد العاص ان تخيل اي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله سيكون على يديه سيأسى فإن الجيش الذي فتح مصر في قيامة عمر بن العاص سيأخذون من أجورهم سيأخذون مثل أجورهم لا يأخذون من أجورهم شكل أفر هذا الفرق أي نحن نحن نستفاد نريد أن نتحرك إلى الله عز وجل ونريد أن نحرك هذه القلوب إلى الله عز وجل أنت المسجد ودف أن هناك رجلا لا يصنب اصحبهما استحبهماك إلى المسجد قل له هيا لكي يصنب وأنت تقرأ لكتاب الله عز وجل أو أنت تحفظ آية من آيات الله عز وجل اجلس وإن الناس إلى هذا القرآن وفي البال لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من علم القرآن وعلم بس بشأن أن يكون لله عز وجل إذا جلست في المسجد وعلمت أحدا آية من كتاب الله عز وجل وعلمها سيعلمها للذي يليه ثم للذي يليه ثم للذي يليه فأنت هذا يصب في ميزان حسناك. اولاك من الحسنات مثله اولاك من الهدوم مثله. وخدمة. ما؟ ما؟ ما؟ وايضا. هذا هو الامر الاول. وجدت ان هناك مسلا قد لا يدفع البرز الى اصحاب. لا يؤدي لله. فدلهم فإذا اهتدى وكعل لك من الأدري مثل أدريه دون أن من أدريه شهد وهذا فرض من الله عز وجل على العكس تبايا من دعا إلى ضراله كان عليه من الوذر مثل وذر من تبعه لا ينقذ ذلك من أوزارهم شهد ربما السلام قال لعظم هي هيا بنا مثلا لتسمع الفيلم الفنان. نحن عايزين هذا يكون عمليا. يعني المفروض ان تكون الدعوة عمليا. هكذا عملي. عملي. كان الصحابة رضي الله عنه. يعني الصحابة رضي الله كانوا يسمعون الحديثة فيفعلونه ويأتبرونه. زي عمر رضي الله عنه قيلة بعد الاساب جأنه حفظ سورة البقرة في سنتين عشر مسجد. سنة. وخباة. ولكن خمس الصحابة كان عين خمسين. يعني كانوا احفظونا كما في الاثر عن اندي مسعود انهم كانوا احفظونا. عشر ايات بعشر آيات يتعلمون العلم والعمر. قال حتى وكان حبوبنا يحبط العشد لا يتخطاها إلا إذا حفظ إلا إذا عمل بنا. وخذ بلا. فلذلك أنه. وجدت رجل ما يصدر. هي اللي كي نصدر. وجدت رجل لما مفرد في أي شيء في أي طاعة من تعطي الله عطالك فادعوه إلى, إلى الهد. وخذ بلا. وأيضا على النقي التمام. رجل مثلا قال لرجل هيا لكي مثلا نازل ان استهرى الفلان او استهرى العناد فعليه من ال من الود من دعاه لا يبقى ذلك من اوزاره شيء لذلك قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ما قتلت نفسه الا كان على ابن ادم الاول اسما من, من الذي تسبب أحدهم قتل الآخر. فإذا هو أول من سن القتل يعني أول من سن القتل وافتعل القتل في بني آدم آآ أحدهم. فمن قتل فإن هبيليا فإن الذي قتل يأخذ من الوزر. يعني أي بني آدم قتل أي بني آدم فإن القاتل الأول سيأخذ من الوزره دون أن ينقذ من الوزره شيء. لذلك يجب علينا دائما أن نأتبر بأمر الله عز وجل وأن ندعو الناس دائما إلى الله عز وجل والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى طاعة الله عز وجل والدعوة إلى المعروف وأيضا النهي عن الجمهور ترى هذا ما احببت انبه عليه وان كان من توفيق من فضل الله رحمه وان كان هناك ما ذلك من خطأ منه من سامح او قسيد فانا دائم منه من الشيطان والله ورسوله من قراب